ذين كفر وزحف فلاتولهم الادباء ومن يولهم يومئذ ذكره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم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 ذلكم وأن الله مُهِنُ كيد الكافرين إن تستفتخ فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغنى عنكم فئكم شيئا ولو كثرة وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيروا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواء الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خير لاسمعهم ولو أسمعهم لتوالوه معرضون يا أيها الذين آمَنوا استجبوا لله ولرسول إذا دعَكم لما يحيكُم واعلموا أن الله يحُرم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 وَالْكُوَّةَ أَنْتُمْ قَلِيلُونَ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ الْمَاءُ فَأَوَاقُمْ فَأَوَاقُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنُصرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الْطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَحُونُ اللَّهَ تسون وتخون اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عند هذا اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان تستق الله يجعل لكم هُنَا وَيَكفِّرُ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيَكفِّرُ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَنَشَأْ وَأُنْكِرْنَا مِثْلَهَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَهَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا لَئِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ فأنطر علينا حجارة، فأنطر علينا حجارة من السماء وقتلنا بعاب المليم، وما كان الله ليعذبه الرانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.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 ما يحشرون ليميّز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعضه فيركمه جميعا فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل لله كفروا إِيَّاكَ هُوَ يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَإِنَّمَا ضَرَبُوا الصَّمَّاءَ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ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 فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَانِ نَكَسَ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَونَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذِ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرْرَهُؤلَاءِ دِينُهُمْ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 كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بدُنوبهم فأهلكناهم بدُنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلٌ كانوا ظالمين إن شر الذواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرائي يعلم الله في قلوبكم خيرا ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله علي من حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أوى ونصروا والذين أوى ونصروا أولئك بعضهم أونياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجرو